النظرة الثاقبة قد نختلف في الرأي حول هذا الموضوع لكني مصر على أن هذه الجريدة هي أفضل الصحف الموجودة في السوق حاليا إن جريدة النظرة الثاقبة تملك صحفيين بارعين ومحللين يجدون عملهم أقولها حتى وإن اعتبرت هذه دعاية مجانية لها لو كانت هناك جريدة تناسب الأستاذ عبد اللطيف المليجي أستاذ الفيزياء فهي هذا. الجريدة محدودة التوزيع لها ذات منظر الصحف الصفراء المعتاد مع ذلك التبويب الهستيري الذي يوحي بأن من قام به سائق ميكروباص. لكنها لا تحمل على غلافها صورا عارية تجذب المراهقين ولا تضع عناوين مثل. الفنانة في خلوة مع رجل الدين وانكشف المستور إلى آخره الخلاصة أنها تبدو أكثر وضاعة من الصحف المحترمة وأكثر احتراما من الصحف الرخيصة لهذا لا تجذب القراء وهذا يناسبني لأنني أحب أن يكون مصدر معلوماتي وأرائي متفردا مثلا في عدد ثمانية مارس الماضي كانت هي الجريدة الوحيدة التي تكلمت عن خطورة ذلك المنحنى القريب من كفر الشيخ وكيف أنه يمكن أن يؤدي لحادث فظيع. بعد يومين قرأنا في الصحف اليومية عن حادث فضيع في ذات المكان الذي تنبأت به الجريدة تحدثت الجريدة عن مشكلة الجراد التي تهدد مصر وبعدها بشهر صارت أخبار الجراد في كل مكان في الكاريكاتور اليومي في عناوين الصحف وجرائد التلفزيون وغير هذا كثير أمس كانت زوجتي تتخلص من الصحف القديمة المصفرة التي تكومت في الصندرة ولم تعد صالحة لتشرب زيت البطاطس المقلية هنا وجدت عددا من جريدة النظرة الثاقبة يحمل تاريخ 10 سبتمبر 2001 وكان الموضوع في الصفحة الأولى يقول هل يمكن أن يضرب الإرهاب نيويورك؟ ثم هناك مقال كامل عن بيرل هاربر وكيف أنها الضربة الكبرى الوحيدة التي عرفتها الولايات المتحدة في تاريخها ثم يتساءل المقال في براءة عن تبعات ضربة أخرى هناك مقال يتساءل عن إمكانية القبض على صدام حسين تاريخ المقال يسبق القبض عليه بيوم واحد مقال عن عدم جدوى محاولة استضافة المونديال هذا في صباح ظهور النتيجة المحبطة الخلاصة أنهم بارعون بارعون إلى حد لا يصدق إنهم لا يخطئون لو ظهر فيلم جديد فلتفتتح الجريدة لتعرف مصيره في شباك التذاكر لأن عندهم نقادا ثاقبين نظرة المباريات الدولية التي يتكلم قبلها مدرب الفريق القومي عن الخبرة المصرية التي ستسحق هؤلاء الصبية يمكن أن تعرف نتيجتها إذا قرأت تحليل الصحيفة للأمور هناك نجم سينمائي اعتلت صحته وكان محبوبا بحق لذا راح الناس يلكون الأمل في شفائه كأنه المخدر لكن الصحيفة خصصت خمس صفحات فيما يمكن أن نعتبره وداعا حارا لهذا النجم حتى أن خطابات من طراز الله ولفلكم انهالت على المحرر قليل الذوق لكن هذا النجم توفي بعد هذا بأشهر إثر معانات طويلة وكالعادة أثبتت الجريدة أنها لا تخطئ اقرأ أنت صحفك التي تصيب وتخيب والتي تتكلم بحكمة رجعية عما حدث إذا وقع البلاء تخبرك لماذا وقع وإذا لم يقع تخبرك بسبب عدم وقوعه اقرأ أنت هذه الأخبار ودعلي النظرة الثاقبة من فضلك في المدرسة التي أعمل أو لا أعمل بها أبدأ يومي بمطالعة أخبار هذه الصحيفة مع كوب من الشاي الثقيل والشطائر الطعمية التي يحضرها عم عبد الخالق وبهذا أصير بارعا ثاقب البصيرة عليما ببواطن الأمور ونادرا ما يخيب توقعي هكذا كنت جالسا أطالع الجريدة في ذلك اليوم عندما توقفت عند نعي الصحيفة لا تنشر الكثير من هذه الأمور التي يتفخر بها الناس على الآخرين عندما أقرأ أي نعي أشعر بأن أصحاب المتوفى يموتون تيها وغرورا وأن هذه أسعد لحظات حياتهم لسان حالهم يقول نحن أكثر منكم مالا واعز نفرا أيها الفقراء عديمو الأهمية كان النعي يتحدث عن فقيد يدعى عبد اللطيف المليجي يبكيه تلاميذه وأسرة المدرسة مع صورة للشخص في ملامحه غباء غريب وإن بدا لي مألوفا. لشدة ما يبدو غريبا أن نرى اسمانا مطبوعا الأمر يشبه أن ترى صورتك في فيلم للمرة الأولى فلا تعرف كينونتك سقط قلبي في قدمي الأمر فأل سيء ولا شك في هذا لكن لا تفسير له كذلك هذا أنا الاسم هو الاسم والصورة هي الصورة لا أعرف كيف ولا متى كومت الصحيفة ودسستها تحت إبطي وهرعت أغادر المدرسة وأثب في أول حافلة بعد دقائق فطنت إلى أنني لا أعرف مقر الصحيفة أنا فقط ذاهب إلى لا مكان لأقابل لا أحد قرأت العنوان من الترويسة واستبدلت المواصلة وأخيرا وصلت إلى مقر الجريدة أشعث أغبر بناية عتيقة هي في وسط البلد بها مصعد متداع ودرج متآكل هذه البناية التي كانت فاخرة منذ ثمانين عاما كانت هناك سكرتيرة شاحبة تلتهم إفطارها فطلبت منها أن تقودني إلى من يمكن أن أتكلم معه. وفي مكتب مغلق كتب عليه سكرتير التحرير قابلني ذلك الرجل الأشيب الذي جلس بالشبشب والقميص المفتوح يدخن وقد رص أمامه كومة هائلة من الكتب. قلت له وأنا ارتجف سيدي لو كنت في ظروف أخرى لصرخت بهارا ببراعة كتابكم لكن ليس الحين حين مجاملات. هناك شيء أثار هلعي في جريدتكم وأريد معرفة مصدر هذا الخبر نظر في برود إلى ما كتب ثم نظر لي ثم عاد يقرأ الخبر هل تعني أنك عبد اللطيف المليجي انظر إلى الصورة للمرة الأولى بدا عليه الاهتمام ثم قال بلهجة رسمية مجرد خطأ نعتذر عنه ثق أن المسؤول سيحاسب أعرف أنه خطأ وأنكم تعتذرون عنه وكل ثقة في عقاب المسؤول لكني أريد معرفة كيف حدث من أين لكم بصورتي ومن أين بمعرفة أنني أعمل في مدرسة؟ نهض واتجه إلى النفذة الوحيدة في المكتب وأعطاني ظهره وبدا كأنما يفكر بعمق ثم قال هناك أسرار من الخير ألا تسأل عنها نحن فعلا آسفون لهذا أتكلم معك بنوع من الصراحة لم يحظى بها الكثيرون إن الزمن نهر متصل لا ينقطع ويمكنك أن تفترض أن هناك أشخاصا يعيشون في الغد ويمكنهم أن يظهروا اليوم بالنسبة لهؤلاء كل الأخبار بائته لا جديدة فيها إنما تعتقد أنه تحليل عبقري ليس بالنسبة لهم إلا ذكريات هذه ليست جريدة وإنما كتاب تاريخ هل تفهم شيئا؟ البته أشعل لفافة تبغ وقال توقعت هذا لا أحد يفهم هذا لذا لا نقوله دعك من أننا تعلمنا أن ما كان لابد أن يكون الماضي لا يتغير كانت محاولاتنا طموحا في البداية ثم أدركنا بلاهتنا قلت له في غيظ ولماذا تخبرني بهذا؟ لأنك قارئنا المخضرم هذه واحدة ولأننا مدينون لك بالاعتذار بسبب خطأ مخيف وقع فيه المحرر، ما كان يجب أن ينشر هذا النعي الآن، النقطة الأهم هي أن إخبارك لن يؤذين في شيء، صحت في عصبية وأنا أضرب المكتب بقبضتي، لا أفهم حرفاً من هذا الهراء، أنتم مجموعة من المخابيل، لكني أطالب بنشر اعتذار في العدد القادم، وإلا اتخذت إجراء قانونياً، هز رأسه موافقا فغادرت المكتب في عصبية وخيل لي أنه قال كلمة لم أتبينها هل قال ودعا لست متأكدا بالضبط والآن أغادر مكتب الجريدة فأستقل المصعد مجموعة مخابيلهم كلام غريب عن تيار الزمن المتصل والخطأ وهذه دعابة قاسية دبرها لأحدهم نعم خصم لدود الأستاذ فرج هذا هو الطابع الغليظ لمقالبه لا شك في هذا سوف أعود لسكرتير التحرير وأعرف منه من الذي قدم لهم هذا النعي وكيف قبلوه من دون شهادة وفاة ولكن صوت الصرير هذا هل تسمعه؟ هذا المصعد يهتز بشكل غير طبيعي لا أحب الهستيريا لكن يبدو لي كأن هذا المصعد العتيق ياسقط